بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء دنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يس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 ما خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكرو لا يذكرون واذا راوا آيَتَيْنِ يَسْخَرُونَ وَقَالُوا إِنْ آذَى إِلَّا سِحْرٌ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَا ذات فان اذا هم احذروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهو هدوهم الى <صريبا> صراط الجحيم وكفوهم انهم <تصريبا> مسؤولون ما لكم لا تناصرون بَل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم ونن عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاهين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأويناكم إن كنا راوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات وطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكن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 أنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون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 في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم ما أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم، فقال إنني سكيم، فتولى عنه مدبّي. فراَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوله له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا أَبُنَائِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَاضْرَ مَا ذَا قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحمد إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِن نهو من عبادنا المؤمنين، وبشأنه بإسحاق نبيا من وَبَارَطَ نَ عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَنْ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانو هم الغالبين وآتيناهم الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ الكتاب المستبين الْمُسْتَقِيمَ وترقنا عَلَيْهِمَا في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وإنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتبع تكون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب رب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين الاخرين وانكم لا تمرون عليهم مصبحين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 لبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سكين وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتْنَا تعنّهم إلى حين، فاستفتيهم آل ربك البنات ولهم البنون. أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُولُونَ من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكم أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إننا لهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إِلَّا من هو صال الجحيم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 يسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة نال لعبادنا المرسلين إنهم لهم المتصورون وإن جندنا لهم فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ صُبْحًا نَرَى رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ